أن قتلو أنفسكم أو خرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون لك أن خير لهم وأشر تسبيت وإذا لأت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الحين وحسن أولئك وفيقا ذلك الفصل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا حذركم فإن أصابتهم مصيبة قال قد ألعم الله علي إن لم أكن معه شهدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك ليقولن أن لم تكن وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأخوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل I